بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء شقت وأذنت لربها وحققت إذا السماء شقت وأذنت لربها وحقا وإذا الأرض مدت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقا وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه كَمْ نَحْنُ حَكَمُ لَاقِي مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ سَنَفِيحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وينقلب إلى أهله مسرورا فسروا سيحاته حسابا يسيرا أُوتيَتْ كِتَابَهُ وَرَأَ ظَهْرَهُ وَأَنَّمَا مَنْ كِتَابَهُ وَرَأَ ظَهْرَهُ فَسَوْفَ يَدْعُ وَيَصْلَى سَعِيرَةً فَسَوْفَ يَدْعُ ويحلى تعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور إن لا ألين يحو بلاء إن ربه كان به بصيرا بلاء إن, إن ربه كان به بصيرا فلا قسم بالشفق فلا والليل وما وسق، والليل وما وسق، والقمر إذا تساق، والقمر إذا تساق، لا تُركب نقباً عن قبَق، لا تُركب نقباً عن قبَق لا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 كفروا يكذبون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم, والله أعلم بما يورون فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم بعذاب الأليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير